ابشيطين عالسنين عاليسون اعمل عين عالراحه وخلوني اصيح عن وين اصيح عن وين ين رحت وخاف اموت ب ا ك س و موسى ظلت اطبكم عليكم والخيم عليكم كل دموعه و ق ح ي ن حتى عيونه شلحن مو بس عيني اعميها عيوني الدنيه م و و ع ح ي حتى ع و ن شلّحًا ما ابريكم ا ل ف م ة باس اطلبكم و ش م ة رجعوني ولو وحده ذ ا ع د ل ي اذا ع د ل ي تطلع روحي ي و م ي مدرش بيه مابي ر و ح اليوم اموت على الطيبي على الطيبي اوين الكون بجيته حتى ثوب شكته هبطل نطم بجفوفي على الخديه على الخديه